اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير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 في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاه ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا نفعولا ثم لكم الكرة عليهم وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَبَنِينِ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَبَنِينِ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبَّرُوا مَا عَلَوْا تَذْبِيرًا أَسَرَ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ مَلِكًا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 يريد عاهو بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا لتبتغوا فضلا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 شورى اقرا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره ازره اخرى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 وَمَن يَرَادَ النَّافِعَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّهُمْ بِهَا أُولَٰئِكَ وَهُمْ عِطَاءُ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا كيف فضلنا بعضا على بعض ولا الاخره اكبر درجه واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله اله اخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا كالكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما في ولا تنهرهما وقل لهما طولا كريما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 الذين كانوا اخوان الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا وانما تنظا عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسرا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا a ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان من الصوري ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واعفوا بالعهد ان العهد كان سولا وانفل الكاين اذا كلتم وزدوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولان كان عنه مسؤولا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 كَمِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَسَوَّاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا اننكم لا تقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا قل لو كان معه اله كما يقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه هو تَسْبَحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيْهِنَّ وَإِنْ نِشَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْمِيْحَهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا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 فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ الرُّؤُوسَ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثَمَّ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُواً مُّبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْ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 الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا وان نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ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 ما يزيدهم الا طغيانا كبيرا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس الا ابليس قال اسجد لمن خلقت طينا وقال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن الدريه الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء منفور واستفز الذين من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان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 أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِتَاءَةً أُخْرَى فَيُؤْسِلَ عَلَيْكُمْ طَاصِفًا فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ طَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا تَبِعًا وَلَقَدْ كَرَّنَّا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَذُوقُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ كتابهم فاولائك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتلا ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيلا وان كدوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا ويره وَإِذَلَّ اتَّخَذُوكَ خَلِيًّا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِنتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَذُقْتَ ضُرَّ الْحَيَاةِ وَضُرَّ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَمْلِثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 ورحمه للمؤمنين ورحمه للمؤمنين ولا يزغ الضالين الا فسرا واذا انعنا على الانسان اعرضا عن بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته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 يَجِدُونَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ إِنِّي جِئْتُكُم بِإِسْلَامٍ مُّسْتَقِيمٍ لِّيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا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 جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرُ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ ان كنت قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرطيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحانه ربي هل كنت الا بشرا رسولا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن طَغَى الْبَعْضُ فِي الْبَعْضِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا نَحْنُ عَنْ رَبِّنَا بِمَسْبُوقِينَ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا يا رَسُولَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُ عَلى وُجُوهِهِمْ عَمَى وَبُكْمٌ وَصَمٌّ مَأْوَاهُمْ جَذًّا كُلَّمَا خَابَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَإِذَا كُنَّا عِضَالًا وَفَاتًا أَإِنَّ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 اين رحمه ربي اذا لمسكتم اذا لمسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قدرا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاء فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأظُنُّكَ إِنِّي لَأظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَفْثُورًا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 كَيْلًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا ثَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعَيْنَ مِنْ قَبْلِهِ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 أَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبَّرَهُ تَكْبِيرًا